الحمد لله على نعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وراقبوه في جميع أحوالكم تفوذوا وتفلحوا ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أيها الناس من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر هذه الدنيا غزيرة الآفات كثيرة الحسرات قليلة الصفاء عديمة الوفاء المغرور من اغتر بها والخاسر من غفل عن الآخرة وركن إليها والمسكين من يلهث في جمع حطامها وقد نسي نفسه من التزود لدار البقاء والله ما الدنيا بدار مقام ولا محل اجتماع والتئام إن نقصت نغصت وإن أغنت أتعبت كثيرها قليل وعزيزها دليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أيها المسلمون الذي يريد النجاة لنفسه ويرغب في إجابة دعائه واستقامة أمره والفوز بثواب ربه يحرص أشد الحرص على اكتساب خصلة شريفة وصفةٍ عظيمة إنها أكل الحلال وتناول الطيبات والبعد عن المكاسب الخبيثة والحذر من المستبهات وبهذا أمر الله المؤمنين فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال سبحانه وبحمده يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وهذه الصفة الكريمة أكل الحلال من أعظم الخصال التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان قال الفضيل بن عياض رحمه الله إن لله عبادا أصحاب سنة يحيي بهم البلاد والعباد هم من كان يعقل ما يدخل جوفه فإن كان من حلال كان في حزب الله المفلحين وقال سهل بن عبد الله رحمه الله أصولنا ستة التمسك بالقرآن والاقتداء بالثنة وأكن الحلال وكف الأذى واجتناب الآثام والتوبة وأداء الحقوق أصولنا ستة التمسك بالقرآن والاقتداء بالسنة وأكل الحلال وكف الأذى واجتناب الآثام والتوبة وأداء الحقوق ووصف شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله أهل الحديث بأنهم يتواصون بالتعفف في المعاكل والمشارب والمنكح والملبس وقال قوام السنة الاسفهاني رحمه الله ومن مذهب أهل السنة التورع في المعاكل والمشارب والمناكح والمكسب الحلال موجود ولله الحمد في كل زمن كما قرر ذلك أئمة الإسلام خلافا لأهل البدع وأصحاب النسك الفاسد ولقد كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مع وراعه المشهور ينكر على المتشددين الذين يرون انعدام الحلال ولهذا قال علماء الإسلام أكل الحلال فريضة كما قال تعالى كنوا مما في الأرض حلالا طيبا والتجارة في أسواق المسلمين ومزاولة المهن والحرف أمر مشروع مباح ما دام المرء ناصحا في عمله متمسكا بأحكام الشرع في هذا الأمر روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير الكسب كسب يدي عامل إذا نصح وأنبياء الله عليهم صلاة الله وسلامه كانوا يعملون ويكتسبون فزكريا كان نجارا كما في الصحيح وداود كان يصنع الدروع وفي البخاري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 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا راع الغنم قيل وأنت قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة رواه البخاري وكذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان كان كثير من الصحابة يعملون في حروفهم ومزارعهم ومنهم من كان يعمل بالتجارة لكن مع الصدق والأمانة وكانت نساؤهم لربما اشتغلن بالغزل والخياطة ونحو ذلك من الأعمال بعيداً عن مجامع الرجال كل ذلك طلباً للعفاف وتحرياً للقمة الحلال وهذه خصلة من أشرف الخصال قال الأحوص قال لي سفيان الثوري رحمه الله عليك بعمل الأبطال الكسب من الحلال والإنفاق على العيال وقال الحافظ الذهبي في ترجمته لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل وربما نسخ الكتاب بأجرة وربما عمل التكك وأجر نفسه للجمال رحمه الله وقال صالح ابن الإمام أحمد قال لي أبي كانت أمك في الغلاء تغزن غزلاً دقيقاً فتبيع الأستار بدرهمين أو نحوه فكان ذلك قوتنا ومنهم من كان يكتب صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو السنن أو غيرها من كتب أهل العلم بأجره ليطعم نفسه أولاده ولربما فرغت الأم ابنها لطلب العلم وأنفقت هي عليه كما قالت أم الإمام سفيان الثوري رحمه الله قالت رحمها الله لابنها يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي فكانت تعمل بالغزل وتبيع لتفرغ ولدها لطلب العلم قال الفضيل بن عياض لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق وطلب الحلال وقال الشافعي الخير في خمسة غنى النفس وكف الأذى وكسب الحلال والتقوى والثقة بالله وفضل بعض العلماء العمل بالزراعة والغرس، وفضل آخرون التجارة وقالوا هي أطيب وقال قوم الكسب في الصناعة أطيب ولكل دليله وتعليله والمعول في كل هذه وغيرها على الصدق والنصح في العمل قال ابن المنذر إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل كما جاء مسرحا به وقال ابن حجر ومن شرطه ألا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله تعالى بهذه الواسطة ومحبة الخير للمسلمين، وقال في الآداب الشرعية، وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية يكره للرجل أن يحب غلو وأسعال المسلمين، ويكره الرخص، ويكره ويكره المال المكسوب من ذلك، كما قال من قال من الأئمة إن مالا جمع من عموم المسلمين لمال رسول. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانه وصدق حديث وحسن خليقه وعفة في طعمه ومن كلام أبي قلابة الجرمي رحمه الله أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم وينفعهم الله به ويغنيهم ومن احتسب وصبر وتعفف وكف من تحت يده وعالهم فقد وعد خيرا وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة ثلاثة ومنهم عثيف متعفف ذو عيال وقال ابن مبارك لا يقع موقع الكسب على العيال شيء ولا الجهاد في سبيل الله وقال ابن, أبي وقال ابن أبي الورد قال لي مؤذن بشر بن الحارث رأيت بشرا رحمه الله في المنام فقلت ما فعل الله بك قال غفر لي قلت ما فعل بأحمد بن حنبل قال غفر له قلت ما فعل بأبي نصر التمار قال هيهات ذاك في عليين قلت بماذا قال بفقره وصبره على بنياته أيها المسلمون احرصوا أشد الحرص على الكسب الحلال واصدقوا في البيع والشراء وذروا الربا والرشوة والغش في البيع فإن ذلك محق وإثم قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما رواه البخاري ومسلم وليتذكر الإنسان أنه معجور مثاب إذا طلب الحلال واجتهد في تحصيله وأنفقه في الوجه الشرعي ولو كان قليلا النوافل من صيام وصلاة وحج وعمرة سئل سفيان الثوري عن فضل الصف الأول فقال انظر انظر إلى طعامك الذي تأكل أين مصدره وصلي إن شئت في الصف الأخير كأنه أراد أن ينبهه إلى أن يطابت إلى أن يطابت المطعم. وطيب الكسب أعظم من المبادرة إلى الصف الأول وقال أهيب بن الورد لو قمت تتعبد مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال أم حرام وقال ابن المبارك لا أرد درهماً واحدا من شبهه أحب إلي من أن تصدق بمئة ألف ومئة ألف وقال إبراهيم بن أدهم أطب مطعمك ولا عليك ألا تقوم من الليل وتصوم من النهار نعم عباد الله ما أعز درهم الحلال وما أعظم بركة وأثره على صاحبه إنه صلاح للقلب فالمال يذهب وأثره يبقى إن خيرا وإن شرا فويل لمن أخذ من الدنيا بشره فويل لمن أخذ من الدنيا بشره وجوع نفس من أي جهة كانت الحلال ما حل بيده وقدر عليه فلا بقليل يقنع ولا بكثير يشبع ملعبطنه من الربا والرشوة وأموال اليتامى واعتدى على حقوق الناس فقسى قلبه ورد دعاوه وتخوض في مال الله بغير حق فله الوعيد الشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه الإمام أحمد وللبخاري نحو هذا الحديث وفي جامع الترمذي إنه لا يربو لحم نبت من سحط إلا كانت النار أولابه وصدق صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق لا ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم حرام رواه البخاري رزقنا الله وإياكم الحلال وأعاذنا من كسب الحرام اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه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 وذل في نفسه من غير مسألة وأنفق مالا جمعه في غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة طوبى لمن طاب كسبه وصرحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله أيها المسلمون وويل ثم ويل لمن كسب مالا حراما إما عن طريق ظلم مسلم أو, أو كسب هذا المال بتأليف كتب البدع والإلحاد وروايات الفحش ونشر الفساد والأفكار الهدامة أو كسب هذا المال بتجارة قنوات السحر ونشر الهذيلة أو كسب هذا المال عن طريق الربا أو تجارة الخمور والمخدرات والدخان والرشوة وسرقة أموال الناس والمتاجرة بآل بآلات الله والغنى وأكل أموال اليتامى أو خدع الناس بأي وسيلة وحيلة أو غش ودلس عليهم فالله لا تخفى عليه خافية فالله لا تخفى عليه خافية وهذا المال صحت لا بركة فيه صاحبه محاسب على جمعه وعلى إنفاقه وسيكون هذا المال المحرم شهيدا عليه يوم القيامة لماذا هذا التهالك على الحرام ولماذا ولماذا المسارعة إلى المساهمة في كل معاملة وبيع رباوي يظن هؤلاء الذين يسارعون إلى الحرام أيظنون أن الغماسهم في الحرام والمتشابه هو الذي يجلب لهم الأرزاق كلا قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات برزقه وأجله وشقي أو سعيد رواه البخاري ومسلم وروى ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله وروى أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تسترضع الرزق فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له فأجمنه في الطلب أخذ الحلال أخذوا الحلال وترك الحرام وهذا الصنف من البشر الجموع المنوع المقصر في فرائض ربه مبغض عند الله حيث اتصف بصفة الكفار الذين قال الله عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعضري إن الله يبغض كل جعضري جواب سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة رواه ابن في صحيحه والبيهقي والجعضري الفض الغليظ المتكبر والجواب هو الجموع المنوع والسخاب كثير الضجيج والخصام وفي رواية بكرها ابن الأثير خشب بالليل سخب بالنهار أي إذا جن عليهم الليل سقطوا نياما كأنهم خشب فإذا أصبحوا تساخبوا على الدنيا شحا وحرصا فاتقوا الله يا أمة الإسلام ولا تعرضوا أنفسكم للعنة الله وغضبه وناره وعقوبته واكتفوا بالحلال الطيب